117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 فَإِن خَلَقُناَكُمْ مِن تُرَابٍِ سُممَّ مِنْ نُطُفَةٍ سَُّ مِنْ عَلَقَةٍ سَُّ مِم مُبوَةٍ مُخَللَقََتِ وَغَيْرِ مُخَلقَة لِ بَيينَ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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ للعمر لِّكَي لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدُ عِلْمَ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ زَّت وَرَابَت وَأَبَتَت مِنْ كلُِ زَوج بَج ذَِكَ بِأَنَّ اللهَّهَهُ الحَقّ وَأَنَّهُ يُح المَوتَ وَأَنَّهُ عَ كُِّ شَيئ قدير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 122. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 123. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد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 يَوْمَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَالْيَنْظُرُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ 126. وأن الله يهدي من يريد 127. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 111. إن الله على كل شيء شهيد 112. تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وَُّ يُومُ وَجِبالَُ وَالشَّجَرُ وَدَّوَبّ وَكَثِي مِنَ النَّاس وَكَثِيٌ حَقق لَْهِ ال الْذَاب وَمَ يُعن اللهُ فَمَالَهُ مِم مُكْرِم إِ اللهَّهَا يَفعُ مَا يَشَ 124. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 125. يصهر به ما في بطونهم والجلود 126. ولهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 ذقُهُ مِن عذَاب ليم وَإِذَّ وَأََّ لئِذِ رهِي مَ مَكَبَيتِ أََّ تُشرِرك بِشَيئ وَطَهِربَييت للِطائِفينَ وَالق إمِينَ وَرك عِ السجود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 111. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 112. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم مَن يَقُومُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ 114. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 115. هنا فاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من وَيُرَاوِ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُضَمُّ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ ثم ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 118. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 119. جعلناها لكم من شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَيِّد فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والمعتر. 114. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 115. لن ينال الله لحومها يَنَالُهُ دماؤها مِنكُمْ يناله التقوى منكم 116. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. 112. وبشر المحسنين 113. إن الله يدافع عن الذين آمنوا 114. إن الله لا يحب كل خوان كفور 115. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.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 114. إن الله لقوي عزيز 115. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 117. 119. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 110. وقوم إبراهيم وقوم لوط 111. وأصحاب مدين 112. وكذب موسى فَكَي فَكَانَ نَكير فَكَأَن مِنْ قَرِييَةٍ أَهك النَّهَا وَه ظَالِمَةُم فَهِييَ خَويَةٌ على عروشِهَا فَهِييَ خَويَةٌ عَ ععوشِهَا وَذِرِم مُقَلَةٍ وَقَصْرم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 111. قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير 112. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير 119. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 110. والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا وَلَيْسَ لَكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي يَتَّهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن يُعَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ يُغْفَى عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 119. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 110. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟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 وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ 110. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 111. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَبِينَ بِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل افانبئكم بشرم من ذلك ان نار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا اي و الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من وَفِي وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة واعتصموا بالله هو